الحمد لله رحمه الله راجيا رحمته ورضاه عايزا به من سقطه او ان اعصاه شاهدا لا اله الا الله وان محمدا عبده ونبيه مصطفى فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه وبعد في في الله سلام الله عز وجل عليكم جميعا ورحمته وبركاته تحية من القلب تخرج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 أريد أن نكون أنا وحضراتكم من هذا القليل الذي لم يعش على هامش الحياة وإنما عاش ليؤثر في الحياة أريد أن أكون أنا وحضراتكم من هذا القليل الذي لم يعش على جنب التاريخ وإنما عاش ليصنع التاريخ وليغير فيه وأقول أيها أحبه لن نؤثر في الحياة ولن نصنع التاريخ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 في جانب الواجبات يقابله القسم الآخر في جانب المحرمات يعني في ذنوب عندنا ترجع لمعنى التقصير في الواجب لان في كتير بيفهم معنى الذنب خطا يظن ان الذنب حقيقته أن يفعل المعصيه يعني فاكر ان الذنب يعمل ايه ان هو يسرق ان هو يزني ان هو يكذب ان يشرب خمور مخدرات فاكر هذه الذنوب وفقط ويغفل عن الجانب الاهم من الذنوب اللي هو ذنوب الطائعين الذي يغفل عن ذنب التقصير في الواجبات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 الذنب والمعصية أن يترتب عقوبة على الفعل فالآن رتب عقوبة عليه فاذا إذن هذا وقع في معصية معصية هذا الرجل ماذا أنه قصر في الوضوء فكم من اناس يقع في معاصي وهو لا يدري اذا إذا قصر في الوضوء معصية إذا قصر في الصلاة معصية إذا ضيع الفجر معصية هذه مع يغفل عنها كثير من الناس فضل عن الوقوع في جانب المحرمات إذا يحتاج توبة في جانب الواجبات بفعلها وإصلاحها يحتاج توبة ثانية في جانب المحرمات بالرجوع منها إلى الله لأن الإنسان لا يستمر في حياته على حل الله جل وعلا يتعامل معنا من منطلق أننا بشر يعني ركب فينا طبع الشهوة فبطبع الشهوة قد تميل نفسه الطينية لتقع في معصية الله جل وعلا وطبيعة الإيمان تجذبه إلى طاعة الرحمن ليعود إلى ربه جل جلاله فيتنازع بينهما مرة تغلبه نفسه ومرة يغلبها فيقع في معصية الله إذا له تقصير فالتوبة الأولى توبة من التقصير في الواجبات الثانية توبة من فعل المحرمات يقول عندي التوبة الواجبة وهناك توبة مستحبة يقول أن يفعل المستحبات وما أقول لك هذه وهذه العجيبة التي تأخذها مني في هذه الليلة تقصيرنا في قيام رمضان يعني في قيام الليل لما نأتي رمضان الآن ونقوم الليل هذه من ضمن التوبة المستحبه يعني بمعنى أنك تقوم بفعل سنة كانت غائبة عنا طوال العام.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 بيكون بعد مدى الطويل يقع في المعصية ويقع في الزنب ويقع فيما يغضب الله جل وعلا لان خلاص طول ما الإيمان عالي في القلب الإنسان ثابت على طريق الله أول ما ينزل منسوب الإيمان يقع الإنسان فيما يغضب الله جل وعلا التوبة الرابعة ان يتوب في جانب المكروهات، إن الأشياء التي يكرهها الله جل وعلا يدع ما يكره ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه الله جل جلاله لينجو بين يديه جل في علاه التوبة في جانب المكروهات وفي جانب المستحبات دبي سموها توبة مستحبة وذي اللي تفهم بها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول إني لا يغان على قلبي ويقول إني لا استغفر الله جل وعلا وأتوب في إليه أكثر من مئة مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه قالوا آه في هذا الجانب في جانب التوبة المستحبة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 لنأخذ فارسا واحدا في هذه الليلة من فرسان هذا الميدان حتى ترى هذا واضحا في توبته ورجوعه إلى الرحمن جل في علاه وفارسنا اليوم ليس برجل وإنما هو امرأة لكن كان فيها هذا المعنى مركبة معنى أن القلب عندها لله جل وعلا ضارعه المرأة وقعت في جانب من الأمور الاربعه وقعت في محرم فوقعت في معصية شديدة بطبيعتها البشرية امرأة علك تعرفها أقصد الغامدية زاد بطبيعتها البشرية فقعت في جانب المحرم لكن ما بالنفس من خوف من الرحمن عمل في قلبها فذكرها بالوقوف بين يدي الله في يومٍ شديدٍ حره في يومٍ شديدٍ خوفه في يومٍ اشتد فيه غضب الرحمن في يومٍ الجميع فيه أذلاء بين يدي الله جل وعلا فلما امتلأ قلب المرأة خوفا من الله جل جلاله قامت المرأة بادرت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 قالت لعلك تريد أن تردني كما ردت ما اما أما والله إنها لحبلا من الزنا قال اذهبي حتى تضعي فانطلقت المرأة لم يضع عليها حارسة ولم يقيدها بشيء إلا أن الإيمان الذي في القلب يعتمل والخوف منها يرتعد تحد الأنفاس تخشى أن تلقى رب الناس قبل أن تطهر من هذه الأرجاس فلما جاءها اليوم الموعود ووضعت غلامها قامت لم تنتظر حتى تاتي النبي لتطهر قالت اصبت حدا فطهرني قال ارجعي فارضعيه حتى تفطمي قالت اخشى ان يخترمني الاجل قبلها فالقى الله جل وعلا فيا ويحها اذا لقيت ربها جل وعلا ولم يغفر ذنبها ويا ويحها إذا لقيت ربها جل وعلا ولم يغفر ذنبها ويا ويحها اذا لقيت ربها جل وعلا ولم يغفر ذنبها فعادت المراه تعد الانفاس وتنتظر ليمضي يوم ويوم وثاني وثالث حتى مر العامان فجاءت إليه والمار تفدق بالحشا وتحطمه قالت يا رسول الله أصرت حدا فطحرني فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم قاموا فرجموها فاندرضحت دماؤها فسبها بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لا تسبها لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم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 ولنا لقاء بعد ذلك مع التوبة ومع فرسان في لقاء آخر بإذن الله جل وعلا واكتفي على هذا القدر وأقول قولي هذا استغفر الله عز وجل ولكم والحمد لله رب العالمين